ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاف من دساها كذبت تمود بطواها إذ بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدندم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف أقباها